فضل مستمر في حد يجدد ويغيره في حد ما حالك سر السنه اللي يخليك الاول وتفضل مستمر في حد يجدد ويغيره وفي حد ما سر وما عايش على الصوره حدوده الصوره ما بين اللي مش طريقه الاخر واحد ده بيفضل عايش في قلبه نا اما الثاني بينسى الوقت ده وقف اتهد glow انطى وفضلت في الصوره حد